اقْبَل رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا مِن بَعْدِهِم أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ وَأَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ مُؤَيَّدَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَنْسَلَخَ مِنْهَا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 قصص القصص عن ميتفكرون الغافلون Mm hey. -hmm. في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما سكونا اليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما اثقل وق شيء صادق ان لهم ارجل يمشون بها ام لهم ايد يبطش لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم مِنَ الشَّيَاطِينِ تَذَكَّرُوا تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُم مُّبْصِرُونَ وَإِخْوَانُهُم يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيْثِ ثُمَّ لَا يَقْصِرُونَ وَإِذَا لَمْ تَأْتِ بِآيَةٍ قَالُوا لَوْلَا جِئْتَ بِهَا لا قُرئ القرآن فَْتَمِرولهُ وَأَصِتُ لعَكُمْ تُرحَمون وَذكُر الرَكَ في نَفْسِكَ تَضَعَ وَخيفَةَ وَدَُ الجَهْرِ مِنَ قَول وَدونَجهرِ منِنَ القولبِ ويسبحونه وله يسجدون يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الذين يقيمون الصلاة ومنهم كَ بِ حَفّ وَإَِّ فَقُ مِن المؤمنينَ لَكَار يجدلونَكَ فيِي الحَبِّ بدَمَا تَبََّنًا فَأَنَّ ماَا يسَنقُون إلَ المَوْوتِ وَهُم يَظُون وَإِذعيدكُم الله يحدَ الط فَتَنِ أنه لَ وَتَوَُّونَ أَ تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون الله أكبر الله أكبر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 فقدبا ومن والهم يومئذ تذكره الا متحرفا للقتال او متحيزا الى فئه او متحيزا الى فئه فقدبا بغضب عليهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاءا حسنا ان الله سميع عليم ذلك وان الله موهن كيد الكافرين ان تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وان تن فهو خير لكم وإن تعودوا نعد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وأنت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 عيكم واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه وانه اليه تحشرون واتقوا فتنه لا تصيبن اذ انتم قليل مستضعفون في الارض تخافون ان يخطفكم الناس فآواكم وانيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون اعلموا ان ما اموالكم واولادكم فتنه وان عند الله اجرا عظيما يا ايها الذين امنوا ان تتقوا الله يجعل لكم فرقان يجعل لكم فرقا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك قالقد شمحنا لَ ش أقنا ممثل هذا لنا ممثل هذا إ هذا إلا أَسطير الأَّ وَإق ال وما لهم الا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وهم يصدون عن المسجد الحرام